والصلاة والسلام على رسول الله والرحمة للخلق الله, الله ثم أما بعد فوصلنا بحول الله وطوله للقاء العاشر من دروس المعهد القرآن الدعوي في قسم الدعوة من كتاب العظيمتان الجنة والنار للمؤلف دكتور هشام الزهيري وصلنا بفضل الله وحمده وقوله إلى قول الله تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهدين ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم سورة يونس تمام قال الكرتبي وقيل يهديهم ربهم بإيمانهم أي إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. يعني يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. ألف مصنعي إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رواق يهديهم ربهم بالنور إلى السرات على السرات إلى الجنة. يبقى الإيمان ده سيأتي أو ما في سورة إيه؟ في سورة نور. يوصلهم أو يبصرهم بطريقهم على الصراط إلى الجنة. قال يجعل لهم نور يمشون به ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوي هذا أنه قال يلتقي المؤمن عمله في أحسن صورة فيونسه ويهديه ويلتقي الكافر عمله في أقبح صورة فيوحشه ويضله تمام إبعا إذن برضو المؤمن عمله هياتي في صورة إيه؟ نور تمام او يكون سلسلة يعني هذا معنى الحديث. وقال ابن زريق اسمه ابن زريق مش ابن زريح يجعل عملهم هاديا لهم. قال الحسن يهديهم أي يرحمهم يعني يهديهم ربهم بإيمانه أي يرحمهم بإيمانه. ده قول من قول الحسن. قوله تعالى تجري من تحتهم الأنهار قيل في الكلام واو محوَّفة أي وتجري من تحت الأنهار. أي من تحت بساتينهم وقيل من تحت أسرتهم وهذا أحسن في النزهة والفرجة يعني هل تحت البستان أنهار ولا تحت السراير اللي هم عادين عليها أنهار يعني هم عادين على الأسرة وإيه؟ والأسرة نفسها بتجري من تحتها الأنهار جميل طبعا تعرفين القيلة في قول فرعون عليه لعنة الله ما وهذه الأنهار تجري من تحتي قالوا نفرعون كان عامل في كل مكان من ملكه جزء من النيل يجري يعني أعمل قنوات من النيل فيها ماء النيل بيجري بحيث تخش تحت ايه تحت كل حاجة تحت العرش بتاعه في قناة فيها جزء من النيل بيجري تحت السرير بتاعه الأسره بتاعته فيها جزء عامل ايه أنت عارفين زي ما أكثر محلات السمك اللي هي الغالية جدا فتلاقي ان إنت ايه في محلات كان واحد أعزبني في مرة في محل كده في جده على البحر الأحمر بتمشي وتحتك ازاز في البحر البحر تحت الميه في البحر تحت الإزاز لو في السمك اللي انت بتاكله وفي كمان انت ممكن تصطاد السمكه بنفسك اللي انت عايز تاكلها بشبكه وتدالهم يبقوا لك فكان فرعون عامل كده عامل النيل عامله ايه؟ عامله ان هو في قنوات في كل مكان في القصر بتاعه بيجري فيه ماء النيل فقالوا هذه الأنهار تجري م... ده بعض المفسرين قالوا الكلام ده يعني معي شباب احنا بقولوا الكلام ده ليه عشان قولوا إن... ان اهل الجنة بقى نعيمهم اعلى من ذلك الأنهار بتجري من تحت ايه من تحت اسرتهم على قول الحسن هنا او قول من اللي هنا اه ما م... م... قالش قولهم ده قول القرطبي بقى تمام معي شباب قال على إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحكم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قال ابن عشور الظاهر من الآية أن قوله دعواهم أي دعاؤهم وطلبهم للشهوات والملذ يعني إيه يعني الرجل من أهل الجنة أو المرأة يعني بغض النظر نقول الرجل يعني انتوا عارفين ان في لغه العرب دايما ايه جنة ما بنقول صغه المذكر يعني الاثنين ف الجنه لما بيعوز انه ياكل او يشرب تمام او اي شيء من شهوات الجنه يقول ايه سبحانك اللهم لما لما تيجي تنادي على الجرسون مثلا الجرس عشان يجيلك المضيفة او كده لا هو بس يقول سبحانك اللهم الملك اللي تمام الظاهرهم الآية أن دعاءهم وطلبهم الطلب بتاعهم الريكوست يعني اللي هبعته هو إيه كلمة سبحانك اللهم تمام وسبحانك التي تدل على تنزيه للدلالة على عظيم وبديع نعيم الجنة تعرفين الواحد بيشوف حاجة بديعة جدا إيه بيقول سبحان الله كلمة تعج بيا فكذلك إيه ما تقول سبحانك اللهم دة تنزيه للدلالة على عظيم وبديع نعيم الجنة المنزه عن مشابهته أي نعيم سبحانك اللهم يعني إيه الكلام الجميل له. كما يفيد الدلالة على أنهم حين يسألون هذا النعيم لا يسألونه عن فاقة أو تبجيل لرب الدار دار الجنة فهم يقولون سبحانك ربنا على أن نكون عن أن نكون قد أحوجنا إلى أي لذة أو بهجة في دار في دارك كرامتك يا أكرم الأكرمين ولا لكننا نسأل لأنه لا ذنى لنا عن صدك وجودك ولأنك لكرمك تحب وإنما نسأل صراحة لكمالهم لكمال معرفتهم بالله وكمال المعرفة يقتضي عدم طلب الشهوات والملذ صراحة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله في سؤاله أمور الدنيا بقوله ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخير النبي صلى كان بيقول وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة فما كان شو بعد يسأله وهي برضو حاجة من أداب الدعاء اللي احنا تغيب عنا في حياتنا ان انت ما تسأل في الدنيا السنة الإجمال الاجمال في الطلب يعني ايه لما الطلب يعني تقول طلب مجمل يا رب اصلح حالي يا رب لي ما يرضيك يا رب هديني الى ما تحب وترضى ما تقول بقى يا رب انا عايز العربيه ال مش عارف ايه موديل سنة ايه اللي مش عارف ايه يا رب انا عايز الشقه البحر حر الابن اللي اربع اوض اللي مش عارف ايه لا يا رب ارزقني على سمعان تعاطف والولاد الصالحين كده وهكذا يعني يبقى ادعيه مجمله مفهوم فدي من اداب برضه ربنا يسلم لي يا وكان اخر دعاء يعني بقى بعد ما يخلصوا اكل خلاص بقى ويخلصوا يخلصوا قضاء هذه الشهوات يقولوا الحمد لله رب العالمين فالملائكة ايه ترفع عنهم هذا الاكل واضح اذنا الله العالمين وخالق كل شيء ومالك كل شيء والقادر على كل شيء وقال الراضي المسألة الثانية هو طبعا المسائل الراضي في فهو بيجيب المسألة اللي عندنا فتلاقيه بيكتوب المسألة الثانية طب ايه الاولى؟ الاولى دي كانت حاجة مش متعلقة بموضوعنا فما يعني هو جاب كلام الراضي من اول الحطة اللي, اللي تلزمنا يعني فقال المسألة الثانية أن قوله تعالى سبحانك اللهم فيها واجهان عاواج يقول إن أهل الجنة جعلوا هنا الذكرى علامة على طلب المية سبحانك اللهم قال ابن جرير إذا مر بهم طيرا اشتهوه سبحانك اللهم فيؤتون به فإذا نالوا منه شهوتهم قالوا الحمد لله رب العالمين بقول ابن جرير ده فصل كلام اللي ابن عشور قاله كلامه اللي هو إيه إنه لما بيعوا شيء من نعيم الجنة بيقوم أيل إيه سبحانك اللهم فديه بأي علامة إنه إذا قضى شهوته منه قال الحمد لله رب العالمين بأهو خلص أكل كذا وقال الكلبي الكلبي ذلك أحد المفسرين قوله تعالى سبحانك اللهم للخدام يعني دي علامة بالأهل الجنة والخدام بتوعهم كل سبحانك اللهم فإذا كذلك لهم القدام يعني من قولته بما يشتهون يعني الخدام بتوع الجنة ما يسمعوا أهل الجنة بيقولوا سبحانك اللهم يعرفون أنهم تعلم أن هذا القول عندي ضعيف جدا الكلبي بيقول أن الكلام ضعيف جدا هو بيانه من وجوه أحدها أن حصل هذا الكلام يرجع إلى أن أهل الجنة جعل هذا الذكر العالي المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمشروب في غاية الخسفة ثانيها أنه تعالى قال في صفة أهل الجنة ولهم ما يشتهون فإذا اشتهوا أكلوا ذلك الحاجة بهم إلى الطلب وإذا لم يكن بهم حاجة إلى الطلب فقد سقط هذا الكلام ثالثها أن هذا يقتضي صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالي إلى محل خسيس لا إشعار به وهذا باطل تمام؟ يبقى هذا كلام الراضي الراضي هو اللي بيعلق عليه على كلام الكلبي لو بيقول الكلام ده باطل الراضي بيبطل مسألة سبحانك اللهم لديه علامة الأكل والحمد للهرباء لديه علامة انهما خلصوا فداقي الوجه الأول في المسألة الثانية لديه سبحانك الله الوجه الثاني جاء بيقول تأويل هذه الآية أن نقول المراد اشتغال أهل الجنة بدقديس الله سبحانه وتمهيده وصل في هذا زك وابتهاجهم به وسرورهم به وكمال حالهم لا يحصل إلا منه هذا القول هو الصحيح الذي لا محيد عنه قلت لا خصا ومنكح في الجنة ولا مانع من صحة القولين معا فهم ينزهون الله مطلقا ويسبحون بحمده عند طلبهم المستهيات طيب خلصنا كده الايه قراءه تفسير الايه حد فهم حاجه طيب ما في حد فهم حاجه لا في ظاهره كده مشيخه كبيره جدا فاحنا هنقول انا وانا قرات لسه ما شرحتش حاجة على فكرة يعني مجرد احنا قرانا الكلام اللي في الكتاب احنا لسه تمام؟ ايه بقى اللي احنا خرجنا بيه من الكلام اللي احنا قرأنا ده اول حاجة انه عندنا ان الذين امنوا عن الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجريم تحتهموا الانهار وفي جنة المعي فا اول حاجة الكورتوبية قالها خدنا منها معنين المعنى الاول ان الايمان يأتي كنور الايمان يأتي في صورة نور او يكون ثوابه النور تمام؟ النور ده بيكون سبب لهدايته على الصراط الى الجنة ولو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يلطق المؤمن عمله في احسن صورة فينسه ويهدي والله شباب يبقى الإيمان. الايمان هو سبب الهداية في الاخرة يعني اللي بيبذل الاسباب في طلب الهداية في الدنيا هو عز وجل إيه؟ يرزق الهداية الى الجنة في الاخرة يهدي يعني يدلوا يدله على الطريق دي الفائده الاولى الفائده الثانيه اتكلمنا عن موضوع تجري من تحتها الانهار دي ايه ان هي دي نوع من أنواع النعيم اللي الجنة بعد كده اتكلمنا على قول ابن عشور ان سبحانك اللهم دي اللي هي ايه بيستدعوا بيها الماكولات والمنكوحات والمشروبات فعالمين اللي بتنتهي بها هذه الايه هذي. راضي قال الكلام ده باطل لعده اسباب ذكر ثلاث وجوه ان ايه ان الكلام موضوع ان هم بيطلبوا بالتسبيح وينتهوا بالحمد ده مش مظبوط لكن هم بيتلذذوا بايه بتسبيح والحمد فهذه لذة اخرى غير لذة الطعام والشراب والنكاح ايه اللي مفيش تعارض ان هم بيكونوا بيتلذذوا بالذكر ومع ذلك بيطلبوا الايه الاكله او الشربه او النكاح واضح يا طيب ده المعنى الاجمالي اللي احنا خرجنا به من قراءة ذكرها هنا في الكتاب إيه؟, ايه ما ذكرناه للاستفاده حاجة يقول بقى مع بعض فوائد الدعويه والتربويه جميل الجزاء من جنس العمل في مسألة ان هم ايه كما انهم يجتهدوا في طلب الهداية فالله عز وجل يليم تمام. اختي مريم بتقول الذكر جزء من نعيم الجنة صحيح الذكر لذه في الدنيا والاخره جميل جدا معنا جميل جدا من, من احب الله جل وعلا دني مين قال ان ان شيء حلال في الدنيا يكسر من ذكر الله مثل زكريا عليه السلام سمي زكريا لقصرة ذكره فين كلبتنا زكريا سمي زكريا ذكره زكريا صوت قطع عند حد يا جماعة ولا؟ بالأول ان أخونا اللي هو أحضار اللي هو آخر حد كان بيكتب بيقول هو زكريا ثم زكريا ذكره مين اللي كلمة؟ الذكر يعني, انا مش عارف يعني هو انت اللي تستنتج ولا انت جبتها من حاجة. نشتهيه في دينك التسبيح فإذا أعطانا الله النعيم نحمله كما يفعل أهل الجنة يعني مش الموضوع نحن نحمد الله ونذكره دي طبعا بلا شك لكن الموضوع نحن نطلب النعيم بالتسبيح دي حاجة على قول خاصية من خصائص أهل الجنة يعني مش سبح هيجي لك إلا باب النطاع عمات من بتأتي بالخير يعني. جميل أن نعيم الجنة الوحيد لا مش هنقول الوحيد لأن في نعيم تاني أخر كأصويت وامور اخرى لكن ممكن ان, إن نعيم من نعيم الجنة الذي نستطيع نعيم الذكر مم. طيب دي دي فوائد بقى ايه عامة لكن احنا عايزين بقى لو احنا الوقت احنا نتكلم في إيه في باب الدعوة عمالين اده وحد الحاجة الدعوية اللي نستخرجها من هذه الايات او يعني لو انا في حد بدعوه هستخده عشان يوصلوا معنا ايه وانا بدعوه ايه فعلا كنت بقول لي نتكلم في الدعوة كيف نستخدم هذه الايات في الدعوه تعالى يعني هتقول له ايه وتقوم الايات دي عشان معنا معين ماشي جميل نحن نقول ان ولا ربك فاصبر بيقول ايه على الدنيا ليكون هناك في الاسرات الى الجنان او الجنات ماشي يعني نقول إن انت إيه؟ ماشي على قدر ما ستجاهد في الى الخير والهداية. لكن ذلك سبباً لأصولك للجنة ودليل إيه؟ أن الذين عملوا عن الصلاحات يهديم ربهم بإيه؟ بإيمانهم تجري من تحتهم الأمهار في جنة العين جميل إيه كمان ضحياتهم فيها سلام ماشي حازين فائدة دعوية ما خلاص بقى إحنا كلما كلمنا في موضوع أن السعي على الهداية في الدنيا سبب للوصول للجنة حاجة تانية بقى تمام إن أهل الجنة بيتلززون بالتسبيح صحيح فما جمال بقى التسبيح وقدر لذاته في حياتنا جميل يعني تخيل ان اهل الجنة في وسط الانهار وال... وال... والماء واللبن والخمر والعسل والحور العين والقصور والزهب والصبة وكل ذلك كل هذه الانواع من النعيم لم تشغلهم عن التلزز بايه بتسبيح الله سبحانه وتعالى فلا شك ان تسبيح في قلوبهم اعظم من كل ما حولهم من الملازز وإحنا فوستل إيه البيوت اللي مبنية من الطين و من وال وال اللي هي أصلاً يعني مقدره في معظمها قد ننشغل بها عن عن التسبيح فما بلونا ننشغل بالدنيا الفانية عن التسبيح وأهل الجنة لم يشغلوا في الجنة عن تسبيح الله سبحانه وتعالى صحيح جميل حتى نقول طيب إذاً الإمام سبب الهداية إلى الجنة قلناها كلنا وعلى قدر ما تجاهد في ال الهداية الله سبحانه وتعالى يهديك إلى الجنة موضوع تجري من تحتهم انهار ان اهل الجنة افضل من ملوك الدنيا ونحكي له بقى قصة فرعون وقصة إيه محلات السمك الغالية اللي في البحر الاحمر والحاجات دي وان اهل الجنة انعموا من كل هؤلاء تمام ودعواهم فيها سبحانك اللهم قلنا فيها ايه موضوع ان, إن هم طبعا ايه مع معين الله بتسبيح فده برضو في معنى ودلالة إن هم لما أخذوا الجنة بالطاعة أخذوا الجنة بالطاعة يعني هم إيه سبب لكلهم جنة أصلا؟ الإيمان والطاعة صح؟ هم لما وصلوا الجنة بالطاعة الله سبحانه وتعلموا أن متاع الجنة نفسه لا ليوصل إليه, إليه إلا بالطاعة فبدأوا إن هم يعملوا طاعة عشان ربنا يديهم إيه؟ يديهم ما يطلبون من الملاز والمأكول والمشروب والمنكوح ماشي؟ يبا هم تعلموا حاجة من من درس الدنيا يعني الدنيا لما قطعنا الله فيها ادخلنا للجنة فلما نعوز بقى نعين من نعين الجنة نقوم نعمل ايه لو نذكر الله تمام وقلنا ما حياتهم فيها سلام ديات ان السلام تحية اهل الجنة تمام فاذا فكان اهل الجنة بايه بيسلموا على بعض فهذه التحية برضو حق لنا نستخدمها واخر ودعوهنا الحمد لله رب العالمين ان دايما الانسان يخدم يختن أي نعمة بأنه يحمد الله سبحانه عليها زي سنة رأى في أمثلة السوبي بتحمده الله ما بتقول الحمد لله الذي كساني هذا وما بتقول بتقول الحمد لله الذي أطعمني أو سقاني ما بتقول الحمد لله ما تفعل أي حب بتقول إيه؟ الحمد لله فوذا برضو أهل الجنة تعلموه فاعلوا الحمد لله رب العالمين وذا برضو من تواضع او من علم أهل الجنة بأن النعيم الذي هم فيه من الجنة ليس إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى وأنهم لم يكونوا يستحقوا يعني مش هما بقى ايه تعرف عارف لما واحد مثلا يشتغل وياخد فلوس فما بيقولش اللي, اللي هو بيديله فلوس شكرا لان هو اصلا ايه اشتغل قصادها بعكس اللي, اللي بيديله فلوس هو بيقول شكرا لكن لانه هو عارف ان هو عملش عمل يستحق بيه الجنه فما بياخد الجزاء بيقول ايه بيقول الحمد لله لان هو اصلا ما يستاهلش هذا الجزاء واضح شباب